أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلق للإنسان من سلالة من قين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 وَإِنَّ عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِيٌ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَبْتُ بِالدُّهُنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكِيلِينَ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 وَإِنَّ قَدْ أَرْسَلْنَا مُحَنًا إِلَى قَوْمِهِ فَقالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقالَ الْمُنَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ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 ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ نَجَّنَا مِنَ الْقَمْرِ الظَّالِمِينَ وَقُرْرَ رَبَّ أَنزِلْ نِعْمَةً مُبَارَكَةً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزِينِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَشْأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخْرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَالِكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وقال الملاء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء آخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشرًا مثلكم إنكم إذا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 إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهنكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدمون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا ايها الرسول كلوا من الطيبات اعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربهم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرن كل حزب بما لديهم فرحون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 قد كانت آياته تتلاء عليكم فكونتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرًا تهجون أَفَلَمْ يَذَّكَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ نَهُمْ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 بل قالوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لقد أَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاءَكُمْ هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قَالَ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ عَنَّا ظُلْمَهُمْ إِنَّهُ بما هُمْ خَاسِرُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَتَّىٰ إذا جاء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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فغفر لنا ورحمنا فغفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى سلكم ذكري وكونتم منهم تضحكون